بوك تو بدست وخمسون اربعة وخمسون كوبواني التسوق التسوق ساكم دا كوبام أريد أن أشتري هدية. أريد أن أشتري هدية. <تصفيق> ولكن أن لا تكون غاليا كثيرا. ولكن أن لا تكون غاليا كثيرا. <تصفيق> ربما شنطة يد. ربما شنطة يد. كويا بيا بيأسقى له لون تحب أي لون تحب تزرنا أسود بني أو أبيض أسود بني أو أبيض؟ كبيرة أو صغيرة كبيرة О, смирам ли да ја видам ова? А тесмап ули, ан ара ова? Дали таа е од кожа? Хел овае е од кожа? Хел овае е од вештачки Хел од او هل هي من جلد صناعي او هل هي من جلد صناعي قد кожа من جلد طبيعي طبعا من جلد طبيعي طبعا اوه ايدن اوسبينو دوبار كواليتيت افي نوعيه ممتازه هذه نوعية ممتازة. ايطاشنتا نافيستينا اسو منغو بوالنا تسنا. سعرها فعلا مناسب جدا. والشنطه اليدويه سعرها فعلا مناسب جدا. <تصفيق> هذه تعجبني. هذه تعجبني. كي أزمن. سأأخدها. سأأخدها. هل يمكن أن أستبدلها إذا لازم؟ هل يمكن أن أستبدلها إذا لازم سرّازبيرة. بالتأكيد. Бел таекид. Ке избакуваме како подарок. Ну галфува кака диви. Ну галфува Таму од спротива е благаината. Хонака сундуок, оддаа. Хонака сундуок.